بفضل بسم الله الرحمن الرحيم واتم الصلاه وازكى التسليم على حبيب اله العالمين محمد وال بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل الله على محمد وال محمد واللعنه الدائمه على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلل العقدة من لساني يفقه قولي إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي أخواتي الحاضرين وإخوتي وأخواتي المشاهدين الكرام السلام عليكم مرة أخرى ورحمة الله وبركاته تحيه طيبه لكم و ابارك لكم هذه الايام المباركه ايام ولاده فاطمه الزهراء صلوات ربي و سلامه ونسأل و نسال من الله العلي الاعلى ان تكون هذه السيده الطاهره البضعه البتوله الزاكيه شفيعه لنا ولكم يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم وتوسلا واستجابة إن شاء الله لهذه الدعوة لا بأس أن نستمع منكم إلى صلوات على حب محمد وآل محمد وبأعلى أصواتكم اللهم على الله محمد وآل محمد, محمد, محمد اللهم صل على محمد وآل محمد كان الكلام فيما مضى في الدرس الماضي والبحث عندما كان بطلب من بعضكم في الآيات التي نقرأها في نافلة الغفيله أو في صلاة الغفيله طيب كان الكلام الأول في وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو صح وبينا أهم الملاحظات اللي في سورة أو اللي في هذه الآية وانتقلنا إلى وذنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك صح؟ سبحانك إني كنت من الظالمين طيب هذه الآيات الكريمات إن شاء الله التي هي من سورة الأنبياء في الصفحة 329 أقرأها على مسامعكم وبعد ذلك إن شاء الله نبدأ بقراءتها وبإعطاء أهم الملاحظات عنها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذنون إذ ذهب مغ. تجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين صدق الله العلي العظيم طيب اتبحت للوقف والابتداء اللي بدينا شون وقفت على أي كلمات لاحظت شون قسمت الوقف أول ما بدينا قلنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين طيب هذا بالنسبة للوقف والابتداء طبعا عدة أحوال وأوضاع للوقف والابتداء جائزة لكن نحن نعطي صورة عامة واضح؟ فأول ما نبدأ هذا الوقف والابتداء نقول كافي ويجزي ويعطي للآيات معناها لكن هناك مثلا بعض الأشخاص لمن يريد يجي يقرأ ويقول وذنوني الذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ايش راح يصير الايه راح يصير الآية مو صحيح معناها واضح فاذا ما يصير احنا مثل ما قلت هاي دائما اعيدها واكررها القران الكريم عندما يقرا هناك محطات للوقف وهناك محطات للابتداء فمو بكيفنا نقف ولا بكيفنا نبدا يجب ان نختار بدايات صحيحه ويجب ان نختار محطات وقف صحيحه ايضا طيب خلاف ذلك راح يكون هناك خلل بالقراءه واذا كان هناك خلل بالقراءه فلعله يكون هناك نقصان في الثواب صح اذا وذنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى ماكو انسان ما يقدر يقرا هاي بنفس واحد أكو واحد بيكم الآن من القاعدين لو سوينا استفتاء نقول أكو أحد من الموجودين رجالا ونساء زين أكو واحد يقول ما أقدر هاي اقراها الآية كلها بنفس واحد طويلة علي ها يعني اذا متفقين هذا خلينا نقول مسافة معتد بها يعني الجميع يقدروا لها طيب حالة وسط لا هي طويلة ولا هي قصيرة صحيح فاذا راح نتفق نقول وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى راح ارجع لانني من وقفت المقابل راح يقول فنادى شو نادى شقال اخرت الجواب صحيح راح ارجع اقول ما يصير اقول فنادى واسكت والنوب اقول في الظلمات ما يصير ابدي في الظلمات طيب بس من أقول فنادى في الظلمات أن لا اله الا أنت سبحانك صح؟ صار واضح أرجع أقول سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم عندي علامة وقف اللي هي الجيم ومعناها شنو؟ جواز الوقف طيب فنجيناه من الغم شوف شلون وقفت على الميم ما قلت فاستجبنا له ونجيناه من الغم لأن قلنا هي ميم وحدة لو ميمين الميم المشددة واضح فما ميم مشددة أعطيها غنة مقدارها حركتين قلنا كل غنة بال بالآيات القرآنية مقدارها شقد حركتين وقلنا شنو يعني حركتين يعني إذا بال اذا بالالف يعني فتحتين وإذا بالواو ضمتين وإذا بالياء كسرتين واضح يعني مقدار الكسره اذا صارت حركتين يعني يصير ياء ومقدار الفتحه اذا صارت حركتين يعني يصير ألف ومقدار الضمه اذا نضيف لها ضمه ثانيه راح يصير واو واضح واو طبيعي لا زياده فيه ولا نقصان كما يقول القائل قال أو يقول أو قيل لفظ الألف في وسط قال هذا مقدار مده حركتين قال قيل أيضا الياء هاي هنا مقدارها حركتين فمن أسوغن وأقول مقدارها حركتين يعني بمقدار الزمن نطقي وإطالة صوتي بالياء لأن المد تعريف لغة هو المط أو الزيادة لغه تعريف المد علماء التجويد يقولون هو المط او الزياده اما اصطلاحا يعني قلنا علماء التجويد يقولون هو اطاله الصوت باحد حروف المد هو اطاله الصوت او بتعريف اخر هو اطاله الصوت باحد حروفه اطاله الصوت او مد الصوت العفو باحد حروفه او باحد حروف المد اللي هي الالف او الواو او الياء الساكنه المتحرك ما قبلها بحركه من جنسها طيب فاذا الغنه من اقول فنجيناه من الغم ما راح تصير غنه بس من اقول فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين الكلمه المهمه في هذه الايات هي ننجي ليقول بعضكم ننجي طيب ننجي ماكو الكلمة شنو ننجي جي وكذلك ننجي جل المؤمنين زين زين اليوم هو يدقحون شنو اكو نزله برد صايرة عندنا يعني لو سابحين وجايين ها خير إن شاء الله الله يزيد عليكم المي إن شاء الله زين وكذلك ننجي جل المؤمنين طيب رح نرجع الآن إلى الأحكام حكينا الوقف والابتداء حكينا الكلمات الصعبه طيب نرجع الان الى احكام التجويد المهمه اول حكم عندي من الاحكام هو النون المشدده اللي احنا اخذنا النون والميم المشددتين شفتوا انا هسه ليش طيت حكم من الميم والنون المشددتين بالبدايه لان اولا هو درس سهل يحفظ بسرعه ثانيا هو مهم مكرر وكثير بالايات القرانيه واضح وليش طيثكم المد أيضا لأن مثل ما جايز تلاحظون أيضا المدود موجودة بكثرة واضح حل بقيه بقية الأحكام لكن هذه أمور ابتلائية أكثر من غيرها إذن النون المشددة نعطيها غن بمقدار حركتين فنقول وذنون وذن أنطيها شوية غن وذنون الذهب مغاضبا وذنون اذ هاي الذال مهمه جدا خاصه اذا كانت مدغمه او اذا كانت ساكنه لان احنا قلنا الحرف كلما كان ساكنا كان ضعيفا لو قويا ها كان ضعيفا كلما كان الحرف ساكن كان ضعيف فلذلك قلنا بحروف القلقله لانها في حاله السكون تكون ضعيفه وتكون لعله معدومه فلذلك وضعت القلقله لها لكي شنو لكي تظهر واضح قلقلت حركت لكن حركت مو بمعنى الفتحه والضمه والكسره واحنا انطيناها ملاحظه وقلنا مو معنى حرف القلقله اقول احدا ان شانئك هو الابثر الأب لا قلنا سكون يقلقل بسكونه هو الاب يعني تحريك الصوت به مو تحريك واضح تحريكه من ناحيه البناء مخلي فتحه او ضمه او كسره هذا واضح ان شاء الله البنات اللي سولفن هذا واضح زين بعد للسولف هذا امر فاذا الذال هنا عندنا في اذ ذهب صوت الذال الذال من الحروف الجهريه وانا شرحت لكم المختصر وقلت لكم شنو حرف الجهر وشنو الهمس مو صحيح من شرحنا القلقله قلت لكم شنو يعني حرف جهري أي هو حرف صوتي لا هواء فيه بل هو صوت خالص طيب والهمسي هو حرف هوائي لا صوت فيه طيب فإذن الذال من حروف الجهر إذن هو حرف صوتي لو همسي يعني حرف صوتي طيب لقربه من حروف همسية بعض الاحيان الجار يتأثر بجاره مصحيح؟ إذا اذا مسوين اليوم تشريب بانيه يجي الجاهل اليوم بيت أبو احمد مسوين تشريب بانيه سوي إنه ياش تشريب بانيه يتاثر مصحيح؟ صحيح اليوم هذا شو حمودي ابن جيراننا أبو جايب له بيسيكل ليش ما تجيبوا له بيسيكل يتاثر صح لو مو صح وعدهم بايسيكلات يضل يدعمون بالشارع يضل يتعاركون زين هنا الجماعه نفس الحاله هم يتاثر هم يدعمون هم يتعاركون زين؟ بس احنا نفازعهم شوية كل واحد نطي حقه فالذال نطي حقه لان هما مزاحمين ال الال طاوع لي الال الاث نفس الحركة صح؟ ال اث اغ تلاحظهن شلون؟ كأنما بنفس المكان بس من اللي جاي يغيرهن سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى انطانا دماغ اللي جاي يرسل الاشاره لفد مكان بحيث دقيق جدا خاطر نميز منين الذال من الثاء من الضاء خاصه الاذ والاف يعني هذا الذال اغلب الناس مرات شنو يصير عده يقرأ يقراه اف صح يقرأ ثاء اذ اذ يقول اف ذهب مغاضبا اف وذا النون الذهب مغقف ما يريد يتكلف ويلفظ الذال بصوره صحيحه ال ال هو حتى مزعج الذال اذا واحد لاحظوا اذا واحد طول الصوت بالذال يعني يسوي فد باللسانه بالشفه ماكو يصير حكه تشوف شلون لان صوت مزعج الذال او دقيق جدا فيحتاج الى حرفيه في النطق طيب يحتاج الى تكلفه واضح شلون فاذا يجب ان نكون دقيقين كل هذا الموضوع هو اللي اريد اقوله يجب ان نكون دقيقين في نطق حرف الذال وعدم اشمامه ثاء او ضاء طيب فاذا نلتفت هذا اذا كان ذال واحده اذا كانت مشدده راح يكون ذالين راح يكون بعد اشد واضح فاذا وذنوني الذهب ذهب مغاضبا الا اذ طيب هنا عندي كلمه مغاضبا وبعدها شنو فظن عندي اختلاف هنا عندي حرف ضاد وهناك عندي حرف ظاء طيب وذنوني اذ ذهب خلينا نكتبهن وذا النون اذ ذهب مرسومه بدون الف مو صحيح مغاضبا يلا ما يخالف اعذروني شوية خط مو, مو زين عفوا وذا اذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه هذا أخ الصاد اللي هو هذا نسميه ضاد بالدال زين وهذا نسميه ضاء اللي هو هذا طيب هذا هواي من الناس كثير من الناس يختلفون في نطقه وانا تكلمت عنه شوية في فاتحة الكتاب صحيح؟ وقلت اكو البعض يلفظة قريب للدال اكو بعض يلفظة قريب للطاء ويقول مغاضبا واضح وكو البعض يجمع بين الطاء والتاء زين او الدال وياها مغاضبا شو شوف مغاضبا مغاضبا مغاضبا, مغاضباً. شو صير كأنما دال وطاء مصح بسبب هاي مثل ما قلت لكم هاي, هاي الجورة هاي هاي مرات مؤذية يا حجي صحيح ومرات سبحان الله جارك ثم جارك ثم جارك ثم أخاك الله إن شاء الله يرزقنا ويرزقكم بجار صالح يريحنا ويريحكم طيب فهذه الضاد بعض علمائنا اختصر علينا الطريق قال الفرق بين هذه الضاد وهذه وحده مفخمه طيب ووحده مخففه حسب تعبيره هو راد يوصل الفكره اقرب الى اذهان الناس واضح وحده مفخمه صوتيا ووحده مخففة اللي هي اختطاء مخففه اخت الصاد مفخمه لذلك احنا نقول غير المغضوب ضوب بس ديت ها غير المغضوب عليهم ولا الض ض مفخمه ض بس ديت الظالمين ظ أغا الله أغ اربع وين اكو فرق هاي نقول ظ ديت نقول اب هذا اللي يقصد به وحده مفخمه وحده مخففه خاف اغلط وقول مفخخة وحده مفخمة وحده؟ مفخخة لو مخففة؟ مخففة مخففة زين فاذا شنو نقول؟ شوف هاي نقول ولا الضالين ولا الضالين ضالين بس هاي نقول وما للظالمين لله أل أل أب اكو فرق صح؟ إذا تعرفون الفرق بين الضاد والظاء؟ أكو فرق من جاي أنطق هناك واحد جاي يشعر بالفرق لو ماكو لا بس تسووا لي هيتش إذا ماكو قولولي أعيد ما جاي تشعر بالفرق تشعر بالفرق لعشنو أعيد أو ما تقدر تطبقها لعشنو شو تقول زين خلينا خلينا خلينا شويه شويه وحده وحده وياي وحده وحده وياي خليكم شويه والمايكروفون هم بعدنا ما مجهزينها لكم زين وذنون اذ ذهب شنو مغاضبا شوفوا بالتخفيف مغاضبا لو بالتفخيم مغاضبا هو غاضب اذا قلت مغاضبا راح يصير شوية ضايق بس اذا قلت مغاضبا واضح يعني هنا من أقول لكم الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء قدرا زين وما سوى شيء ولا خلا الا بقدر صحيح ان كل شيء خلقناه بقدر بياسره هاي الايه سوره القمر اواخر سوره القمر ان كل شيء شيء شيء جماد حيوان انسان واضح ان كل شيء خلقناه واضح خلقناه بقدر فهنا بنخلى صوت الضاد ليش ما خلى الظ خشانيك داري خلى الظ وصر وذنون يذهب مغاضبا صحيح لكن كل شيء بحساب من قال الطامة ها فاذا جاءت الطامه خلط ط مستعليه وخل مد لازم كلمي مثقل وخل مشددة مشدده هذه الكلمه من تجمعها وتقراها باحكامها راح تبين لك هول هذا اليوم واضح او الصاخة أص... هذا الصوت شوفوا دائما تلقون اجلكم الله الحيوانات المخيفة الحيوانات المفترسة تمتلك صوت الصفير ما اقصد صفير البلبل اقصد الفحيح مثلا للافعى هو صفير س... كأنما تلفظ صوت الصاد صحيح الذبابة كأنما تلفظ صوت الذال واضح لكن النحلة تنطق صوت الزاي صح كل وحده تنطق حرف واضح عندها لكن تشوف الحروف الحروف التي تنطقها الحيوانات المخيفة تقريبا مستخدمة في ألفاظ يوم القيامة في ألفاظ اه أهوال يوم القيامة بالتحديد واضح؟ وحتى في مواصفات اذا كان يريد ان يصف نار جهنم ايضا يستخدم لها بعض من هذه الحروف جهنم ام انتهست اذا تريد توصف شيء حار ها شو سوي صحيح؟ كأنه ما حار فمن تجي للهاء تلقى الهاء حرف هوائي يخرج من البطن من الاعماق والاعماق دائما هواء البطن حار صحيح؟ فتلاحظ الهاء دائما يستخدم وين جهنم خلي ايدي كم حلقة تقول جهنم تشعر بالحرارة من تلفظ الهاء صح فشوف كل حرف مختار المن لكن تعال شوف رمان شكالة حلوة ها؟ عنب جنات عدن موسيقى بعض عدن كأنما جاي تطرق طبل عدن واضح وهكذا ما طول عليكم الامثله هذه أمثلة حلوه ودرس شيق درس الصفات زين فشاهد الكلام انه المفروض بينا احنا عندما وضع هذا الضاد ننطقه نلفظه نقراه بدقه خاطر ننطي للكلمه معناها الحقيقي ننطيها صوتها الحقيقي فاذا وذا النون اذ ذهب مغاضبا مغاض الشيخ قال توصل الفكرة من خلال ما جايبه علي من جاي يقول وجاي يقول يقول الله نخرج فيه اللسان احنا المشكلة درسنا مثل درس التشريح للدكتور الدكتور من يجي يشرح ويلبسون الكمامات يعني يشق البطن ويشق الايد وهذا اللي يستوى جاي جديد هذا اللي يحط ايده على حلقة وهذا اللي يدير وجهه وهذا بس هو شي يسوي بعد هو مجبور لازم يشرح ويشوفهم صح؟ هسه احنا لما ننطي درس الصفات والمخارج هم لازم نمد لساننا ونفتح حلقنا ونعقش وجهنا فهم لازم بيكم اللي يتبسم ما يخالف ونحن وجهنا ما ادري شلون يصير بعد هذا الدرس يريدهيك زين؟ فالشيخ قال نشوف اللسان يخرج أثناء نطق حرف الضاء الضاء اللي هو أخطاء وبصوت الضاد يقول ما يخرج اللسان شوفوا هذا الحرف من خلو مخارج الحروب خلوا لها كل وحده نقطة انتاج يعني شنو؟ يعني يابا يلتق اللسان بغار الحنك الأعلى بالنقطه الكذائية يطلع صوت الجيم من هذا المكان هذا المكان يطلع صوت كلهن هن هذا الحرف اختلفوا في مخرجه هذا الحرف اختلفوا علماء التجويد في مخرجه فوضعوا له مخرجا طويلا عريضا قال هو من حافه اللسان طولا وحده منهن على طول اللسان واضح السنه بقول لي دقيقه وحده من الدرس لازم احتاج الى درس ثاني لان انتم تذكرون هواي سالتوني على الضاد وقلت لكم يرادلها دروس خاطر اقدر اوصلكم لكم الفكره ويمكن ثاني الدرس انا اعتبر انهيتها لما وضحت لكم الفرق واضح السؤال خلي على الدرس الثاني ان شاء الله وضحت لكم الفرق من قلت لكم أل وأل. هذا خلاصه الكلام شلون صار هذا هذه معلومات إضافية أجد وصلها لكم طيب بس المهم بالنتيجة أريدكم تفهمون إن شاء الله إنه شعدنا ام شوف ام حتى هذه الفكين بالوجه منها تنتفخ أل وذاك أل لذلك قالوا مفخمة ومخففة وإن شاء الله تتم تأتي في الدرس القادم اعتذر جدا عن لعله عن الإطالة في مواضيع أخرى لكن هي للتنبيه وأيضا هي مهمة ألتقي معكم إن شاء الله في دروس أخرى نبين أيضا إن شاء الله كيفية الضاد والضاء مع آيات 87 و 88 من سورة الأنبياء وذنون إلى أن نلتقي في درس آخر إن شاء الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأفلح من صلى على محمد وآل محمد